وأن جاءهم منذر من النجوم فاق بل كهب Well, I'm وذكران كل عبد منيب ونزل gauคุณ la ve siคt كذلك الخروج